وُلِدَ الْهُدَى فَالْكَائِنَاتُ تُضِيْءُ وُلِدَ الْهُدَى فَالْكَائِنَاتُ تُضِيْءُ وَفَمُ الزَّمَانِ تَبَسُّمٌ وَفَمُ الزَّمَا تبصب وثناء الروح والملأ الملائك حوله للدين والدنيا ببشراء يعود يطيب على الزمان يوم يطيب على الزمان صباحه ومساؤه بمحاجة وتطوعت مسكاً بك الغضاء يا من له الأخلاق ماتا والعولى يا من له الأخلاق القبراء زالتك بالخلوق العظيم شمائلون يغرأ سيئن والله، والله يرد فضلك كيف يشاء لك يا محمد في القيامة صعدت وشفى. Muhammadun, Muhammadun لي قيني من تكون لي من هو انا لا عامي Amin